اولئك على هدى من ربهم و أ و ل ئ ك هم المفلحون إ ن الذين كفروا سواء عليهم أ ا ن ذ ر ت ه م أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 خادعون الله والذين آ م ن و ا وما يخدعون إ ل ا أ ن ف ت ه م وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أ ل ي م بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون اذانهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 اولئك الذين اشتروا ا ل ض ل ا ل ب ا ل ه د ى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 يكاد البوق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن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 الذي جعل لكم ا ل أ ر ض فراشا والسماء بناء ا و أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج به من الثمرات رزقا لكم ف م و س و ع ل و النابلسي ل ه أ للعلوم م ا ل ا س ل ا م ي من و م ا نزلنا على عبدنا ف أ ت و ا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و أ ت و ب ه متشابها ولهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وهم فيها خالفون ان الله لا ي س ت ح ي أ ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين آ م ن و ا فيعلمون انه الحق من ربهم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 ق ا ل و ا س ب ح ا ن ك ل النابلسي ا م ل م ت أنت ن إنك ا ا ل ع ل ي م ا ل ح ك ي م ق ا س ل ا د م أ ن ب ئ ه أ س م ا ه أنبأهم م فلما ب أ س م ا ئ ه م ق ا ل ألم أقل لكم إ ن ي أعلم غ ي ب ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و أ ع ل م م ا تبدون و م ا ك ن ت م تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س ابى واستكبرا كان من الكافرين وقلنا يا آ د م اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره, الشجرة فتكونا من الظالمين ف أ ز ل ل ه م ا ل ش ي ط ا ن عنها ف أ خ ر ج ه م ا مما كانا فيه وقل ل ه د و ا بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قل نهدئ منها جميعا ف إ ن م ا ياتي اسم ا ن ل ه د الغني تبع ه د ا الجزء ف الثاني هم ي ح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 منها عدل ولا هم ينصرون واذ نجيناكم من ال ف ز ع و ن ي س و م و ن ك م سوء العذاب يذبحون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم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 و إ ذ و ع د ن ا موسى أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة ثم اتخذتم العدل من بعده و أ ن ت م ظالمون ثم ع ف و ن ا عنكم من ب ع د ذلك لعلكم تشكرون واذ اتينا موسى الكتاب والفرصان لعلكم تهتدون واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إ ل ى بارئكم فقتلوا أ ن ف س ك م ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إ ن ه هو التواب الرحيم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 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ف أ ن ز ل ن ا على الذين ظلموا ر ج ز ا من السماء بما كانوا ي ف س ك و ن تسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س مشربهم م و ا و ش ر ع و النابلسي للعلوم ا الاسلاميه أ ر ض م ف ت م ي و س ى لَنْ نصر على ع ط ا موسوعه ا ل ن ا ر ب ك س ي للعلوم الاسلاميه أ ر ر ض من ب ه و فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت ا ل أ ر ض من بقلها وقسائها وقومها وعدسها وبطلها قال أ ت س ت ب د ل و ن الذي هو أ د ن ا بالذي هو خير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 اسماء فضل الله الله ع م الحسنى ك م في ي ا ل ش ف ق ل ن ا ل ه م ك و ن د ا ش ر خاسئين ف ج ع ل ن ا ه ا مكالا ل م ر ب ي ن ي د ي ه ا و م ا خلفها و م و ع ن ة ل ل م ت ق ي واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قالوا أتت اتخذنا هدوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول إِنَّ إنها ب ق ا ل ا ف ا ر د و ل ا ن ك ر ع و ا يبين ذ لنا ف ع ل و ا م ا ت ا م ر و ن ق ا ل و ا د ع ولا ر ب ك ي بين ل ن ا ما ل و ن ه ا ق ا ل إنه ي ق و ل إ ن بقرة صفراء فاقع ا موسوعه ا ل ن ا ر ب ك ي ب ي ن ل ن ا م ا هي إن ا ل ب ق ر ة ش ا ب ع ل ي ن ا م إن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 قالوا ا ل آ ن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون و إ ذ قتلتم نفسا فاذا ر ا ت م فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 فاخذ منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون افتقمعون أ ن يؤتكم لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ب ا ب ع د ما عقلوه وهم يعلمون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 و ي و ن ه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يع م اسماء ي ر و و ن الله م ا ل ح س ن إلا تاب ب أ ي ي د ه من ثم ي ق و عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أ ي د ي ه م وويل لهم مهما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إ ل ا أ ي ا م ا معدوده ت ق ت م عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أ ن ت ك و ن و ن على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه و أ ح ا ط ت موسوعه النابلسي ب ا ر هم ل ل ع م ل و ا الاسلاميه ص ل الجنة هم وإذ أ اسماء بني ل الله ا ل و و ب الحسنى احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه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 ل ف و ن ل م الدكتور محمد ر ف ت ك م م ن د ي ا ر ك م ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثُمَّ أَنْتُمْ هَا وتخرجون فريقا, من وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم ب ا ل ا س م والعدوان تظاهرون عليهم ب ا ل ا س م والعدوان وان ياتوكم أ س ا ر ا ت فهدوهم وهو محرم عليكم إ خ ر ا ج ه م أ ف ت ؤ م ن و ن ب ب ع ض الكتاب ف و ن ب م ا جزاء من يفعل ذلك منكم إ ل ا خزيون في الحياه في الدنيا ويوم ا ل ق ي ا م ة يردون إ ل ى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون <شترك> اولئك <squares> <أهد> الذين اشتروا الحياه الدنيا ب ا ل آ خ ر ه فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 وقالوا قلوبنا غ ر ف بل ل ع ن ه م الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله م ص د بكل ما معهم وكانوا من قبل يستفسحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستسحون على ا ل ذ ي ن كفروا ف ل م ا ج ا ء ه م م الله عرفوا كفروا ف به ع ن ا ل على الحسنى ك ا ف ر ي ن ب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 علينا ويكفون بما, بما وراءه وهو الحق مصدقا بما معه قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إ ن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم ا ت ق و ب ت م الله ا ل ر ف ع ن ا ل ر ق ي م خذوا ما اتيناكم ب ق و ة واثما قالوا سمعنا وعصينا و أ ش ف ن ا في قلوبهم قل و بئس ه م العجل بكفرهم ما يامركم به ايمانكم انكم الدار الآخرة عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قد موسوعه ا ل ي م ب ا ل ظ ا ل م ي ن و ل ت ج د ن ه م أحرص ا ل ن ا س ع ل ى ح ي ا م ن ا ل ذ ي ن أشركوا يود أ ح د ه م لو ع م ر الف سنه وما هو بمجحجحه من العذاب أ ن يعمر والله بصير بما ي ع م ل و ن قل من كان عدوا لجبريل ف إ ن ه نزله ع ل ى قلبك ب إ ذ ن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 ب ه اسماء إلا الفاشقون ا ه عهدا نبذه د ا منهم ب فريق ل أ ك ث ر ه م ل ا يؤمنون و ل م جاءهم ا ر س و ل م ن ى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 ت ب ع و ا ما ت ت ل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموا لنا السحر ولكن الشياطين ك ف و وعلموا ن س ح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 لو كانوا يعلمون ولو أ ن ه م آ م ن و ا واتقوا لما توبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت ق و ل و ا ر ا ع ن ا و ق و ل س ي ظ ل ن ا و س م ع و ا و ل ل ك ا ف ر ي ن ع ذ ا ب أ ل ي م ما يود الذين كفروا من أ ه ل الكتاب وللمشركين أ ن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء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 لو ي ر د و ن ك م من بعد إ ي م ا ن ك م كفارا حسدا من عند أ ن ف س ه م لو يردونكم إيمانكم كفارا بعد من ولكن ا ح ت ا ج د ا م ب ن ن ع ه ن ن ا ن ت ب ه م ن ن ا ن ت ه م ن ب ع ه م ب ا ت ب ع م ب ن ن ب ع ه م ا ن ن ا ن ع ه م ب ا ع ه م ب ا ن ا ن ت ب ع ه باننا نتبعهم ت ب م ب ا ل ن ا نتبعهم ب ا ع ه م باننا ه م ا ن ن ب ع ع ه ه م ب ا ت ب ع ه م ب ا ن ت ب ع ه ا ن ن ا ن ه م ب ا ن ن م ب ا ن ه م ب ا ن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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت ن ص ا ر ى ليست اليهود على شيء وهم يكفون الكتاب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 ومن ََ أ َ ظ ْ ل َ م ُ ممن َِ نع َ مساجد ََِ الله َِّ ان يذكر ََُْ ف ِ ي ه َ س س م ه وسعى َََ في ِ خرابها َََُِ و ل َ ئ ك َ ما َ كان َ لهم َُْ ان يدخلوها َُ الا خائفا ِ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 ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له خالقون بديع الشر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 ع موسوعه د النابلسي ل الهدى ه هو و ئ ع أبواءهم بعد الذي جاءك من للعلوم ا ل ك من ا ل ل ا م ن ه ولي و ل ا نصير النابلسي ذ ي آ ت ي ن للعلوم ا ل ا س ل ؤ م ن ن و ي ه ف موسوعه م ا ل خ ا و ن ي ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي للعلوم ن ع ي الاسلاميه ت ي أ ن ع م ي و أ ن ف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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون و إ ذ ا ب ت ل ا إ ابراهيم رب بكلمات فأتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذ جعلنا البيت مثابه للناس و أ م ن ا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعندنا الى ابراهيم اسماء الله و ا الحسنى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 م و س ى ع ذ النابلسي ب ا ر و ا م ر وإذ ي للعلوم إبراهيم الاسلاميه ب بل منا انك انت السميع العليم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 وأرنا موسوعه ن النابلسي و ا ل ل ع ل ي م ر ب ن ا ل ا س ل ا ن ي ه فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم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 إ ذ قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالم ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اضطفى لكم الدين فلا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضى يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماتع من بعدي إذ قال ب ن موسوعه د النابلسي للعلوم الاسلاميه و آق اسماء واحدا ونحن له م ل الله الحسنى ما كسبت و ك م ما ب ت ت م ولا تفهم و ل و ن عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أ و نصارى تهتدوا قلب ل م ل ه ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آ م ن ا بالله وما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 عابدون قل أ ا و س م ا في الله وهو ر ب ن الحسنى وربكم و ن ا أ ع م ا ا ولكم ل م أ ع ولنا أ ع م ا ل ن ا ولكم أ ع م ا ل ك م ونحن له مخلصون أ م ت ق و ل و ن إ ن إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل واسحاق ويعقوب فاق كانوا هدى او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتب شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تحملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ت س ل و ن و ي ح ن و ن عما كانوا يعملون سيكون السفناء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله و ا ل م غ ر ب ي ه د ي ي من ش ا ء إ ل ى ص ر ا ط م س ي للعلوم الاسلاميه و س ط ق ل ت ك و م شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا ا ل ق ب ل ة التي كنت عليها الا لنعم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 ولئن أ ت ي ت الذين اوتوا الكتاب بكل آ ي ة ما تبع قبلتك وما أ ن ت بتابع قبلتهم وما بعد احفظهم بسابع قبل تبعث ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب ي ع ر ف و ن ه كما ي ع ر ف و ن أ ب ن ا ء ه م و إ ن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق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 وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شهر المسجد الحرام وحيت ما كنتم فولوا جوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه إ ل ا الذين ظلموا منهم إ ل ا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتنم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أ ر س ل ن ا فيكم رسولا من ي س ل و ا ع ل ي ك م آ ي ا ت ن ا و ي ك ر م ويعلمكم ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة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 في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا ولنبلونكم ا ب أحياء و ل بشيء من الخوف والجود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 「宗教法人」 ا ص ف ا والمره من شعائر الله فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه أ ن ي ص و ف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد موسوعه ا ل ن ا في ا ك ت ب أ و ل ئ ك ي ل ع ن ه م ا ل ل أولئك ل ه ي ع ن ه م الاسلاميه ل ه ع ن ه م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 فاولئك عليهم لحنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون واختلافاتهم إ إله ل ن إن الرحيم في خلق السماوات والارض والخلال في الليل و ا ل ن ه ا ر و ب ل ل ك ا ت ي تجري في ل ب ح ر ب م ا ينفع ا ل ن ا س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 سحابي المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت لقوم ي ع ق ل و ن ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه موسوعه و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا أ ش ب ل س ا ل ل ه ع ل و يرى الاسلاميه ذ ي ن اذ ل لله جميعا وأم الله ل ق و وأم ة جميعا شديد ع ا ا ب تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و ر أ و ا العذاب وتقطعت بهم الاسلام و ق ا ل ل ا ذ س م ا و الله و أن ا تبرأوا م ن ا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 ب موسوعه ا النابلسي ل ك م ع ل و م ي ن إ م ا يأمركم ب ا ل س و ء ل ا م ي ه موسوعه ا ا ل ن ا ب ما س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ا الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إ ل ا دعاء م ا رزقناكم و ش س و ا ل ل ه إن إ كنتم ي ا ه ت ع ب د و ن إ ن م ا حرم ع ل ي ك م ا ل م ي ت و للعلوم ا ل ا ه ل ا م ي ر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 م و ل و ع ه ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم الاسلاميه ل موسوعه ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم ا ل ا ا ا ل ا م ي ه وقبرهم على النار ذلك ب أ ن الله نزل الكتاب بالحق و إ ن الذي ن ا خ ت ل ه في الكتاب لفي شقاق بعيد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 ولكن البر من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر والملائكه والكتاب و ا ل ن ب ي ر ي ن واتى آ ت ل ل م ا ع المال على حبه, وآت المال على حبه و ف ي ذوي القبى واليتامى والمساكين و ا ب ن السبيل و ا ل س ا ئ ل ي ن وفي الرقاب و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة واتى الزكاه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 أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن ا ب ل و أ و ل ئ ك ه م ا ل ا س ي ا أ ي ه ا عليكم القصاص في ق ت ل الحب بالشر والعبد بالعبد و ا ل أ ن ث ى بالانثى فمن عفي له من أ خ ي ه شيء فاتباع س ب م ع ومن أ د ا بإحسان ء إليه ذلك تغفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أ ل ي م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 أ ُ ت ِ ب َ عليكم ََُْْ إ ِ ذ َ ا حضر َََ أ َ ح َ د ك ُ م ُ الموت َُْْ إ ِ ن ْ ترك َََ خيرا َْ الوصيه َِّ ة للوالدين ََِِِْْ و َ ا ل ْ أ َ ق ْ ر َ ب ِ ي ن َ بالمعروف َُِِْْ حقا ًَ على ََ المستقيم ََُِْ بَذْ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 فمن خاف من م و ص ج ل ف ا أ و إ ث م ا ف أ ص ل ح بينهم فلا إ ث م عليه ان الله غفور رحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون س أ ي ا من م ع د و د ا ت فمن كان منكم أ وعلى سفر فعدة من أ ي الذين م أخر و ع ى ا ل يطيقونه ف د ي ة طعام مسكين فمن ت ط و ع خيرا فهو خير له وان تقوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ا م ت ل ف ي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ف ل ي ط م ئ ومن كان مريضا أ و على سفر فعده من أ ي ا م أ خ ر ي ر ي د الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر و ل ت ك م ل ا ل ع د ة و ل ت ك ذ ب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 هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهم علم الله أ ن ك م كنتم ت خ ت ا ل و ن أ ن ف س ك م فتاب عليكم و ع ف ى عنكم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 الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتقون س ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إِلَى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 وليس ا ل ب ر ب أ ن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن من البر من اتقى و ا ت و ا البيوت من أ ب و ا ب ه ا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا ت ع ت د و ا ان الله لا يحب المعتدين ف ق ت ل و ه م حيث ف ق ط ت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 و َ حتى يقاتلوكم ُِ فيه ِِ ف َ إ ِ ن ْ قاتلوكم ََُُْ فاقتلوهم ُُْ كذلك َََِ جزاء ََ ا ل ْ ك َ ا ت َ فانتهوا فإن َ إ ِ ن ََْ ف َ إ ِ ن َّ الله َََّ غفور ٌَ ح ِ ي م ٌ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله ف إ ن انتهوا فلا عدوان إ ل ا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر ا ا ل ح ر موسوعه ا ا قصاص ف م ن ا ع ت د ى ع ل ي ك م فاعتدوا ع ل ي ه ب م ث ل ما ا ع ت د ى ع ل ي و م الاسلاميه ه م و س ل ل ه ا ل ن ا ب ي س ي للعلوم ا أ ك ا ل ا س ل ه يحب ا ل م ح س ن ي ن واقموا الحج والعمره لله فان احصرتم فمستيقر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله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 الحج أ ش ه ر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا ر ف س ولا ف ش و ق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا ف إ ن خير الزاد التقوى و ا ل ت ق و ن ي اولي أ ا ل أ ل ب ا ب ليس عليكم جناح أ ن تبتغوا فضلا من ربكم ف إ ذ ا أ ف ب ت م من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشاعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله للاضطهادين فاذا الناس واستغفر الله إن الله عفور ف إن إ رحيم فإذا قضيتم مناتك م فاذكروا الله كذكرى بسم ا ذكرا ا ك م فمن أو أشد ن ل ن ن يقول ر ب الله آتنا ا في د ن ي ا وما له في الرحمن آ خ خ ل الرحيم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 والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخذ ف ل اسماء إ الله ت ق و ا و الحسنى م و ا أنكم إليه ا ا ل يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو أ ل د الخصام و إ ذ ا تولى ت ع ا في ا ل أ ر ض ليفهم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 ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اللهم قم بالعباد يا ف ت ب ع و ا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ف إ ن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات و ا ع ل و ا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون إ ل ا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر و إ ل ى الله توجع ا ل أ م و ر سلبني إ س ر ا ئ ي ل كم آ ت ي ن ا ه م من آ ي ة بينه ومن يبدي ن ع م ة الله من بعد م و ا ل ل ه شديد ا ل ع ق ا ب ذين ل ذ ي ن ك ف ر و ا ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ويسخرون م ن ا ل ذ ي ن آمنوا والذين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 ومنذرين وانزل ل معهم ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النافق ما اقتله فيه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 مثل الذين خلوا من قبلكم مسسهم ا ل ب ا ا ء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نطق موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل م ي ه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 ا ر ه و ا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون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 اقرار اهله منه اثبوا عند الله والفتنه اثبوا من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن الشر ت ق ا و م ن يرتجد منكم عن دينه فيمس وهو كافر ف أ و ل ئ ك حبطت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة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 اذنك عن الخمر و ا ل م ي ِ ر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما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 ولو شاء الله لاعمتكم إ ن الله عزيز حكيم ولا تنكح و المشركات ا حتى يؤمن ولانتم م ؤ ت م ن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 ولو أ ج ب ك م و ل س و ع ى النابلسي ر ع للعلوم ا و الاسلاميه لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قله و أ ذ ا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهم حتى يطهروا ف إ ذ ا تطهرن ف أ ت و ه م من حيث أ م ر ك م الله إ ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 المؤمنين وَلَا ْ م و س و ع َ النابلسي للعلوم ا ل ن َ ا س َِ ا ل ل َّ ه َُ م ِ ي ع عَلِيمٌ ٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أ ي م ا ن ك م ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم و ا ل ل ه غفور حليم للذين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 والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث شكرون ولا يحل لهم ان يجتم ما خلق الله في ارحامهن إن بالله موسوعه النابلسي ه أ ر ذ للعلوم ك إِنْ أ ا الاسلاميه ح ا ه 「私、pues, の思い出は何でしょ ي か?」 ط فانساكم بمعروف أ و تسريح ب إ ح س ا ن ولا يحيل لكم أ ن تاخذوا مما آ ت ي ت م و ه ن شيئا ا إ ل ان ي ق ا ف ا الا يقيم حدود الله فان خفتم أ الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به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 حتى تنكح ز و ج ا غ ي ر ه النابلسي ا ا ل ع ل و م ا ل ا س ل ا م ل ه و ت ك حدود الله ي ب ي ن ه لقوم يعلمون ذ ا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ف أ م س ك و ه ن بمعروف أ و سرحوهن بمعروف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 والوالدات يضطرن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكفوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إ ل ا وسعها لا تضار و ا ل د ة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك ف إ ن أ ر ا د ا خصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 علم الله أ ن ك م ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا, سرا الا أ ن تقولوا قولا معروفا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 لا جناح عليكم ان طلقتهم النساء ما لم تمسوهن أ و تفرضوا لهم ف ر ي ض ة و م س ع و ه ن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهم فيضه فنصف ما فرضتم الا ان يعقوب إ ل ا أ ن يعفو ن أو يعفو الذي بيده ع ق د ة النكاح و أ ن تعفو اقرؤوا أ للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إ ن الله بما تعملون بصير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 أ ل م تر إ ل ى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم إ ن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكوون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 والله يقبض ويبسط و إ ل ي ه توجعون الم تر إ ل ى ا ل م ل أ من بني إ س ر ا ئ ي ل من ب ع د موسى إ ذ قالوا لنبي ل و مبعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله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 فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منه م والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم صالوت ملكا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 م و م و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 فلما فصل قالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس م ن ي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 ولما برزوا لجالوس وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 لا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يشكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لانفصام لها فالله سميع عليم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 قال بل لجئت مئه عام فانظر إ ل ى طعامك وشرابك لم يتسنه انظر إ ل ى طعامك وشرابك لن يتسنه وانظر إ ل ى حمارك ولنجعلك آ ي ه للناس وانظر إ ل ى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم رب اني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل ح ب ة أ ن ب ت ا ل س ب ع س ن ا ب ل في كل س ن ب ل ة م ئ ة ح ب ة و ا ل ل ه يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله لا الناس ولا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فمثلوه كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه ص د ا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 فها ت ش ك لها ضعفين ف إ ن لم ي ط ب ه ا و ا ب ل ف ط ل والله بما تعملون بصير أ ي و د احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات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 فلا تنموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إ ل ا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني م حميد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 وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين اصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض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 يمحق الله الربا و ي ر ب الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا وأقاموا ل ا وآتوا ي ل ه ا ل د ك أ ج ر ه م ح ن د ر ب ه م و ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا هم ي ح ز ن ن و يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين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 ولا تكتموا أ ن تكتبوه صغيرا أ و كبيرا إ ل ى ا ج ن ه ذلكم أ ق س ط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة و أ د ن ى ان لا ت ر س ا ب و ا إ ل ا أ ن تكون تجاره ح ا ض ر ة تجيرونها بينكم فليس عليكم جناح أ ل ا ت ك س ب و ه ا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 فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا